أو تسقط السماء كما دعمت علينا كتاباً أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيق ولن نؤمن لرقيق حتى تنزل علينا كتاب نقرأ سبحان ربي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 إنه كان بعباده خبيرا بطيرا